119 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وَإِذَا 110 وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون 111 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون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 يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه